بسم الله الرحمن الرحيم طسم م م تلك ايات الكتاب المبين لعل كفاخع نفسك الا يكون إِنَّ شَأْنُ نَزِلَ عَلَيْهِ مِنَ السَّمَايِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِن ذِكْرٍ مِن الرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ إِلَى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 قائلين قوم فرعون الرعن ألا يتقون؟ قال رب إني أخاف أن يكذب. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إن ما معكم مستمعون؟ فاتيا فرعون فقولا إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل.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 والنين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من الموفقين وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت تَبَنِ إسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن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 ك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان.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 لما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين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 ولا امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لا انقطع عن ايديكم وارجلكم من خير لا في ولا أصلي منكم أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون إننا نطمع أي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 فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنهم لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسراء إسرائيل، فأتبعهم مشرقين، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن لم دركون، قال كلا إن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 إن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون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 الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيي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 فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين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 نمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء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 قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 ما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمر الآخرين.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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنَّ لَكُمْ رَسُولًا أَمِينًا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 وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبَخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ وما أنت إلا بشر مثلنا وإن غنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين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 أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين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 يروا العذاب الألين فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جِئْنَاهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين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 وأنذر عشيرتك الأقربين واخفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الأنبئكم على ما تنزل الشياطين تنزل على كل أفئك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون.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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيرا وتصوم بعد ما ظلموا وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلْبٍ يَنْقَلِبُونَ